ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد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 ولا يرده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فَإِنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَانَ انْفَصَمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجونهم من النور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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ صَادِرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أولم تُؤْمِنْ قَالَ بَل ليطمئن قلبي قال فخذ ربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن وَبِالصدقاتِ فَنعِمَّا هِيَ وَإِن تُخفُّها وَتُؤتِها الفُقراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربام وأحل الله البيع وحرم الربام فمن جاءه موعظة من ربه فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار